Alhamdulillah Nahmadu nafadū n-nafadū, n-nafadū, n-nafadū, n-nafadū, n-nafadū, n-nafadū, n-nafadū, n wa n-nafadū, n-nafadū, n-nafadū, n-nafadū, n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 إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات مؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكان أمه الله قدرا مقدورا لم أكن آتي عزا اليوم للخطبة لأنه للصلاة فقط ما زلت مريضا يحتاج الدعاء منها من الحاضرين وغيرها وكان موعدنا بعد رمضان فيما ينبغي أن نستأنف فيه الكلام هو أن نذكر أنفسنا بما ينبغي أن يكون عليه المؤمن بعد رمضان وأولى هذه التذكرة أو أول هذه التذكرة أو التذكرة الأولى هي أن ما زالت أشواق المر إلى المغفرة والطاعة لا زالت هي الحاملة له إلى الحنين إلى, رجوع إلى الحنين إلى مواطن الطاعة وأماكن الرحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوما لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد يعني يخرج منها ولا يزال قلبه متعلقا بها شوقا إليها يعني شوقا إلى الطاعة فيها والوقوف بين هذا الله تعالى وشوقا إلى مناجات ربه ودعائه والتضراء إليه والإخبات والإنابة له سبحانه وتعالى هذه الأولى التي لا ينبغي أن ينفك عنها المؤمن خاصة وأن المرأة بعد رمضان لا يدري ماذا فعل به هو من المقولين أم من المردودين لم تكن تلك قضيتنا وإنما كانت القضية كيف يخرجه عنده تلك الأشواق التي تحمله على محبة الله تعالى وعلى إذنان ذكره وعلى الاستقامة على طريقه سبحانه وتعالى حتى يكون عمله كما ذكرنا في الخطبة بعض رمضان كعمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عمله ديمة لا يفرقه في رمضان عن غيره كان يصلي أحد عشر ركع مثلا صلى الله عليه وسلم لذلك كان هذا الحديد والشوق إلى والشوق إلى الطاعة وإلى الله تعالى وإلى الرجوع إليه هو الحال الله على تلك المعاني من الاستقامة والسير إلى الله تعالى والاستعداد للرحيل وتجهيز الجهاز للسير إلى الله جل وعلا وأن يصير من أبناء الآخرة ليس من أبناء الدنيا وأن يترحل المراحلة إلى الله تعالى حتى يصل إليه سالمة إن شاء الله تعالى تلك ما ينبغي أن تكون التذكرة وهذه التذكرة تلحقنا بما ينبغي أن يكون عليه المرء بعض رمضان وهو أنه إذا كان قد انتهى موسم رمضان فقد هتح موسم الحج الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة على التغليب يعني فهذه الأشهر معلومات قال المولى سبحانه وتعالى فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والمعنى المطلوب هو أن يعود المرء مرة أخرى إلى ما كان فيه من أشواق وأشواقه في هذه الأشهر هو أشواقه إلى بيت الله تعالى أن يصل إلى بيت الله جل وعلا وهذه الأشواق إذا لم تتوفر عنده عند المر فإنه كيف يفتح له أن يحج لأن الأشواق إلى بيت الله تعالى دليل على الشوق إلى الله جل وعلا فمن لم يكن على باله ولا خاطره ذلك أن يأخذه رب سبحانه وتعالى ولو بغير سبب إلى بيته يحملوا إليه حملا سبحانه وتعالى لذلك قال تعالى وإذ البيت مثابة للناس وأمنا مثابة للناس أن يسهون إليه ويعودون ويظنون أنهم لم يخضوا منه وطرهم أنهم لم يخضوا أشواقهم لا زالت أشواقهم داقية إليه حنينة الله مقبلة عليه لا تنفصوا عن قلوبهم ولا تخرج من أفئدتهم هؤلاء هم المحبون المقبلون المستقيمون المتقون الذين خرجوا بعد رمضان هؤلاء الذين يودون ذلك وقد تحقق فيهم ذلك الشوق إلى بيت ربه هؤلاء لا بد أن يتحققوا بتلك المعين التي تساعدهم أو التي تكون سببا بفضل الله تعالى على أن يصل الرب سبحانه وتعالى بهم إلى بيته لا بد أن يأخذ المرء إذن في الأسباب في هذه الأيام حتى يحقق ويهيأ نفسه لذلك وهو ما نسميه أعمال البر يعني لا بد أن يتحقق المرء بأعمال البر في هذه الأيام إن كان عنده شوق إلى الله تعالى وإلى بيته حتى تكون هذه الأعمال من أعمال البر حاملة له إلى الله تعالى هذه الأولى والثانية أن التحقق بأعمال البر هذه إن كتب له أن يزور بيت ربي سبحانه وتعالى فإنه لا يعود بحج كما يعود الحجيج كما قال السلف كثير منه الحاج أو الركب كثير والحاج قليل يعني عشر ابن عمر مرة إلى أمرئ قال لعله هذا رجل له ناقة حبلها ليف أشعى ساغبر قال لعله هو لعله هذا هو الحاج هذا العام من أوله إلى آخره لذلك قال الركب كثير والحاج قليل وهذا يدل على أنه إذا أراد أن يعود بحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرحس ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه من ناحية ومن ناحية ثانية الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة من يكن عنده شوق لن يتفضله عليه المولى سبحانه وتعالى بتلك الأعمال من أعمال البر حتى يعود بحج أو حتى يكون حجه مغرورا لا بد إذن أن يتحقق بهذه الأعمال من أعمال البر التي سنشير إليها وهي هذا الكلام مقدمة لتلك الأعمال الأمر الثالث وهو أنه إذا ما تحقق المر بهذه الأعمال من أعمال البرج فإنه يخرج إذا لم يوفق إلى الحج فإنه يأتي في العشر الأوائل من ذي الحجة ويأتي عليه عرفات حينئذ يفيضون جميعا مغفورا لهم لا يستوي من قام بتلك الأعمال في هذه الأيام ومن لم يقم بها ومن لم يستغل هذه الفرصة التي فتحها الله تعالى له ليكون امرأا بارا ان تحقق بالبر كان حجه مبرورا كان جزاؤه الجن كان كما يقال في الحديث افيض عبادي مغفورا لهم فيفيضون هؤلاء الحجيج وقد غفر له ومن صامر عرفات في من لم يصل إلى يصل إلى الحج كذلك غفر له ويصبح الجميع معيدين بمغفرة الله لهم وسرورون بحظهم من ربهم سبحانه وتعالى قد حقق لهم مرادهم وبغيتهم التي يسعون إليها في الدنيا ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما تلك إذن الموضوع الذي ينبغي أن ينظر إليه المؤمنون اليوم والذي كانبغي ان يكون في اذانهم من بعد من اول يوم في شوال وهو كيف يتحققون باعمال البذ في هذه الايام ليحققوا هذه المعاني التي ذكرنا من ناحيه ومن ناحيه ثانيه كيف يتخلصون من افعال الاسب من الفسوق والمعصية والرفس والجدال وهذه الأفات ليكون ذلك تدريبا لهم ان رزقوا الحج أن يعودوا بحج مبرور وإلا خرجوا أبرارا من هذه الأياء إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والآخرة <تصفيق> فرهمنا إذن حتى يكون الحج مبرورا لا بد من تحقق أمرين الأمر الأول هو اجتماع أعمال البر في الحج والأمر الثاني ترك أفعال الإثم والفسق والرفس والفسوق والعصيع لا بد من تحقق أمرين إذن هذه الأيام الأمر الأول التحقق بأعمال البر والأمر الثاني ترك أفعال الإثم أفعال البر التي ينبغي أن يتحقق به المرء يطلق البر على معنى يين المعنى الأول معنى الصلة معنى الصلة والمضرة وحسن الخلق وحسن العشرة وحسن الصحبة هذا المعنى الأول الذي سنشير إليه والمعنى الثاني الإتيام بكافة أعمال الشريعة المعنى الأول دليله كثير سنشير إليه وإلى قصصه الآن إن شاء الله والمعنى الثاني الإتيام بجميع أعمال الشريعة كما قال تعالى ليس المرة أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقام وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدين إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لابد إذن أن يتحقق المر بأعمال البر التي هي الصلة التي هي البذل التي هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بر الحج قال صلوات الله وسلامه عليه بر الحج اطعام الطعام وإشاء السلام بذلوا إطعام الطعام وإفشاء السلام صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر البر شيء هيئ وجه طليق وكلام لي سأجمع هذه المعاني من معاني البر الآن حتى يفهم المرء في هذه المعاني وكيف تحققت في ذلك القصص الذي سنشر إليه ليفهم كيف يقدر هذه الأيام ليتحققها هذه الصفات وليقوم بمجاهدة نفسه على التخلق بتلك الأخلاق هذه الأولى بذل الطعام وإفشاء السلام ولين الكلام وطلاقة الوجه هذه الأربعة قال أطعام الطعام وإفشاء السلام والين الكلام قال وجه طليق وكلام لي كما يقول ثم ورد عن الصحابة والسلام ما يعبأ الله تعالى بمن يأم هذا البيت يعني بمن يقصد هذا البيت إذا لم تتحقق فيه خصال ثلاث يعني كأنه يعود بغير حج كما ذكرنا الأولى ورع يحجزه عن معاصي الله تعالى والثانية حلم يضبط به جهله عدوانه وخروجه عن حدود الشضع في الغضب والتشنح والشتيمة والخشونة المعملة والدافع وكذا وكذا والثالثة وحسن صحبات لمن يصح وضفنا إلى البر السابق هذه الثلاثة إذن حسن الصحبة والحلم الذي يضبط الجهل الجهل يعني الخروج عن مقتضى الشارع وليس الجهل لعدم العلم إن الحلم لا علاقة لا والورع الذي يحجزه عن معاصي الله تعالى عن الله تعالى لذلك وردت هذه المعاني وجمع ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم لا, لا تحتررنا من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تعطي شسع النعب ولو أن تعطي صلة الحب يعني من أرد أن أن تسقي من أراد أن يشرب أو أن تقوم أنت بالثقاية بابتداء بر الحج أو أن ترى من قتع نعله أو فقد نعله أن تعطيه واحدا بدله أو أن تصلحه له أو أن تشطي صلة الحبل حتى يقوم من يريد أن يحزم أمتعته أو شيء أن تعينه عليها وأن تنحين الشيء من طريق الناس يؤذيهم وأن تلقى, المسلمة أن تلقى أخاك المسلمة واجهك منطلق إليه أو أن تلقى أخاك المسلمة فتسلم عليه أو أن تؤنس الوحشان في الأرض المغموم المكتائب الذي تراه يسير في ذلك الأيام أن تتعود اليوم القيام بهذه الأمور القصص الوارد في هذه القضايا نشير إليه لنتعلم هذه المعاني على كل الأحوال كيف يبذل الطعام لا أن يحجز نفقته لنفسه ولا أن يحجز ماله له ولا أن يفرط فيه إلا أن يضعاه في تلك الأماكن التي لا يود أن تخرج عنها لا وإنما كما يقال لا إصراف في الخير هذه الجزئة الأولى والثانية ذلك القصص الذي بين في حياة السلف والصالحين هذه المعاني التي نتكلم عليها في أولها يقول مجاهد شيروا إلى عدم الترتيب حتى نصل إلى المعاني الأولى يقول مجاهد صاحبته ابن عمر في السفر لأخدمه فإذا هو يخدمني مجاهد هذا تلميذ ابن عمر هو سيد التابعين في التفسير إمام التابعين في التفسير من من تتلمزته لابن عمر رضي الله عنه قال صعدته لأخدمه بصفة فإذا هو يخدمه إذا هو الكبير الشيخ يخدمه واشترأت كثير من السلف على رفقتهم الأذانة والخدمة منهم عامر بن عبد قيس وعمر بن فلقد وهؤلاء كان من أشد التابعين تعبدا لله في أنفسهما ما كان يفرطان في عبادتهما ليقوم بالخدمة بل كانت الخدمة عملا زائدا لا يفرطون فيه وكان أحده يشترط على سفر الحج أو سفر الجهات أو أي سفر ما إخوانه أن يكون له الأزان والخدمة حتى إن أحدهم كان إذا ذهب ليغسل قميصه جلبيته يقول هذا من شرطه فيأخذها ليغسلها له النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر وكان هناك قوم الصائمين وكان هناك الصائمون وكان هناك مفترون فنزلوا في السفر فقام المفترون فسقوا الركاب وأقاموا فسقوا الركاب وضربوا الأبنية ونام الصوام لم يستطيعوا أن يقوموا بشيء قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر لذلك كان من أهم أعمال هذا البر الذي يتعلم للمرء اليوم كيف يقوم على خدمة إخوانه وكيف يعلم أن الله تعالى قد هيأهم له ليأخذ فيهم تلك الحسنات وليصلح بها أخلاقهم السيئة التي هو فيها لا يكون له فضل عليه بل العكس الفضل له ذلك روى أبو داود في مرسيله أن الصحابة رجعوا إلى نبي صلى الله عليه وسلم وانشفت الحج فقالوا يزكون امرأة معهم يمدحونه أنه ما نزل منزلا إلا وكان في صلاة وما ترحلنا إلا وكان في قرآن عبادة قال فمن كان يقوم عليه من كان يقوم على ضيعته من كان يعلف له دبته من كان قالوا كنا نقوم له بذلك قال كلكم لكم الفضل عليه لم يكن يمنعهم إذن لا سن ولا فقر ولا ضعف فأن يقوموا بذلك وإنما كما سنشير إلى قصة بهاية التي أشعرنا إليها مراء الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا يحامل صلى الله عليه وسلم رفق بهاي من العجلي وكان من العباد البكائين مع تاجر موسد في رحلة الحج فلما استوى استوى على الراحلة بكى بهاي تنغص التاجر الموسد الذي قد ذهب ليترفى في الحج وليكون الحج فيه مترفها وليكون على راحته وباله وهدوءه وما يحب أن يكون عليه من تلك الأحوال الحسنة فبكى بهاي خشياء التاجر أن تتنغص عليه الذحلة حتى ابتلت لحياته وابتلحت راحلته جاء التاجر الذي قد رافق بينهما كان بهيم يريد أن يرافق أحداً في سفره يصحبه صالحا يعينه وكان التاجر يريد أيضاً كذلك لما رجع جاء الرجل الذي رافق بينهما فبدأ بالتاجر الموسئ قال له ما فعلت ما مع بهيم قال والله ما أظن أن في الخلق مثله لقد كان منفق علي وهو معسر وأنا موسر وكان يطبخ لي وهو صائب وأنا مفتر وكان يخدمني وهو ضعيف وأنا شاب قال فما فعلت في بكاء. قال والله لقد أشرب قلبي حب هذا البكاء فما أن يبكي حتى أبكى معه حتى تأذت الرفقة وصابهم الأذى يعني من هذا البكاء ثم أحب هذا البكاء وكانوا إذا سمعون نبكي بكوا وقالوا ما الذي جعلهما يبكيان والمصير واحد ما الذي جعلهما يبكيان يعني دوننا والمصير واحد فجعل فجعلوا يبكون لله تعالى تذكرة أي بهذه الرحلة لله تعالى برحلة الآخرة التي ينتقل فيها الناس إلى رب العالمين والشاهد الذي نود أن نشير إليه هنا لتحقيق تلك المعاني من معاني البر هو أنه كان ضعيفا وكان يقوم على خدمته وكان صائما ويطبخ له وكان فقيرا ويوسع عليه وينفق عليه فلم يمنعه فقره ولا ضعفه ولا كبره ولا صيامه أن يقوم بهذه المسائل التي لو أصيب أحد مننا بها لاحتج بها على منع البازل والمعروف والبر وأن يقوم لله تعالى بشيء بل على العكس كان هو الذي يقوم بما لا ينبغي أن يقوم بما ينبغى أن يقوم به الآخر وانظر إلى بقية الأخلاق الآن ذهب التاجر ذهب الرجل الذي رفق بينهما إلى أبوهين فقال ما رأيت من صاحبك قال والله خير صاحب كان طويل قراءة القرآن كثير الذكر لله تعالى سريع الدمع العبرة سريع البكاء يعني متحملا لهفوات الصديق أو لهفوات الرفيق وهذا المعنى الذي ينقلنا إلى بقية أعمال البر وهو أنه بالجملة فإن أفضل الناس أنفعهم للناس وأشدهم عليهم صبرا على أزاهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أزاهم أفضل مما لا يخالطهم ولا يصبر على أزاهم اجتمعت بذلك أعمال البر التي نود أن نشير إليها في هذه المعاني التي تتحقق بها والتي هي عمل المسلمين اليوم حتى يكتب يوما ما في قائمة الأبرار أو في زيل هذه القائمة يختم لهم بها ونختم بهذه القصة وهي قصة عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان عبدالله بن المبارك يأتي من نار بلادنا وراء النهر وكان يعلن على أصحابه أنه سيسافر إلى الحج وكان بالمناسبة يحج عاما ويجاهد عاما فيجتمع له من يريد أن يحج معه فيأخذ منهم نفقاتهم كلها كلها ويضعها في صندوق ويكتب على كل نفقة اسم صاحبها ويغلق عليها هذا الصندوق ثم يأخذهم إلى مك يتحمل نفقاتهم من أن يخرج من مر إلى مكة في كل شيء يقومون به حتى إذا انتهوا من أحجهم وأرادوا الرجوع يشتروا الهدايا التي يريدون ودفع لهم أثمانها ثم يعودون إلى مر كذلك ثم يعمل لهم وليمة ثم يخرج الصندوق الذي قد جمع فيه نفقاتهم ويعطي كل واحد منهم نفقته التي دفع هذه على الدرجة العالية التي نتكلم على أشواقها اليوم والتي يحزن المرء على أن لا يكون في شيء من ذلك قليلا كان ضعيفا كان مريضا كان فقيرا كان فإن الأبرار تلك صفاتهم وينبغي أن ننظر فيها هذا الجزء الأول من معنى البر وهو الصلة والمبرة واللطف وحسن العشرة نختم بهذه الكلمات التي أشدنا وهي حسن الصحبة في الحج فإن سفر يصفر كما يقولون سمي سفرا لأنه يصفر عن أخلاق الرجال وهذه الأخلاق يظهر في الحج يظهر البخل والحرص ويظهر الشحناء والبغضاء ويظهر محبة النفس في الأكل والشرب والتسابق وأظهر هذه المهانة المختلفة التي نرى في أنفسنا لذلك إذا رجع الناس ولا حول لقوة إلا بالله لا ترى عليهم سماء هؤلاء الذين رجعوا كما ولدتهم أماتهم أو بهذا الحج المبرور الذي جزاؤه الجنة الحمد لله على ذلك اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعاف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجب الكسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وفقنا لما تحب وترضى اللهم بلغنا بيتك واقبلنا فيه اللهم بلغنا بيتك هذا العام وكل عام رب العالمين يا رب العالمين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 وتفضقنا من بعده تفضقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محرما ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آي وجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين ربنا أفر لنا وإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأو فرحيم